زينبه وهو انك الميعا زين الأط نح أقرار زين با زنا با أن كل زنا با حم الأط حطم الأطات زينا ماجورين زين عباه حطمين حطمين اسمع, اسمع الله يخليك يا بنت الاطهار نحن احران يا, يا بنت الاطهار نحن احرار يا بنت الاطهار يا بنت الاطهار نحن أحرار فاضحفظ الله يخليك زينا باهو انا كل ميع زينا باهو حطمي الاقي زينا باهو انا كل ميع زينا باهو حطمي الاقي يا بلاد الاطماع نحن أحرار يا ابنة الأطهار نحن أحرار يا ابنة الأطهار وإليك أن آك... أقول <وصف> لك تواني حيث رنجت نقبرك قافيتي <وصف> إشلاي طهارتنا انت اللق نور عرفاني في عشك ثناني محبه حب انت والانسدا حب تي في قلبي وحوايلني دا هل اثمل منك فماواكب ش Oh, mm -hmm. no. تغنم سوفي في قلبي وهوايا المجدى استرنجت يدني حرط ها قا سما قلبي فسد الذي اسرى قوي ما بعضه اي في <تصفيق> كله نداء قوي ايا حواء الذي لما سكن وقت في ماني شوقان فابحث قلبك قلب لو رياح وي انا حر كل اعاديك ولي كل من يغالي شير عليها راس بكل ازمانه عاشر عليها زينب من اسرار النهر قولي يا زينب من اسرار النهر هذا لو سال حقيقه الشاد اي والود قولي يا زينب سر لو سال حقيقه الشاد اي والود هذا شايف والوجع يا حوان يا في العمر يا اسم الله صوت حسين لا نسمع الذاري ذناب عظمة وحده تديب الاصراري كبري يا صوت حسين لا نسمع الذاري كبري يا صوت عيوننا فعلا الكيل وسما اهمون حاشا مرمى يا علي يا زينب واغا و بها إباكي يقرأ القرآن قد رأت حسينة بإفتراء ريانة و رأت عادة و يرتمي عدشانة و رأت عادة و يرتمي عدشانة ابي ها ابا في باسم خبي يا شفت حروفا بستانو يادوي بشرف ضدك انت طاقه في شعرياني قلبي يا زينب صابره ما يوجد مثلك يا تاج العفافه يا اشرف طيبله يا تاج العفافه يا زينب صابره ما يوجد مثلك يا زينب صابره يوجدنا اتنا يا تاج العيف لا اشرب طيب jib jib شان لما لكوتي سبحان اللي نور اسوا لازم اروى زينب اوله قال بگلبي محفوره وحشاي يا زاد في <تصفيق> رحمت احزاني يومها يا عينه بگلبي زاد في رحلات احزاني يومها يا زاد في رحلات احزاني يومها في العاشر تجسس لنم صا من ها يا برو تربل اكو كتاب في العاشر تجسس لنم صا من ها يا اهل مدام برو تربل بل اسهدا <تصفيق> زين باسم دافي يجي مع انفاسي طير روحك لقلبي وتهلك احساسي هذا باسم دافي يجي مع انفاسي طير روحك لقلبي وتهلك احساسي زينات إليها يرد تحل من حسرتي فكري وساعت هتصرح علي طبر جسخ بي زينات أشوف انتحد ظلع فوق الايدات جي زينات تظل منترح لا حر الترامة في صابر او ابيه وعلا عدا توريه جنب الكرامة <سؤال> وعابض القدسية صابر او ابيه وعلا عدا يا ام حريه انت اللي لنا انت هم حريه زي ما بالعطفنا تضحيه وحريه, وحرية, وحرية, وحرية من عزمها كمطه بيهدي عن جرحها زي والعفه منعزمه شنطه بتعجل حجفه من ولا يهوي طقم من الفهلها ياخذنا الهوى والله فاني بالكرامه ما بيضد قذيه تنهار سوريا زينب عطتنا تضحيه وحريه زينب عطتنا تضحيه وحريه زينب طه والعفه بنعز المهكمه بيد عجل حتها قوم عن انت لا هياخذ والله من حلا ذنبل عقدنا فضحيه و حريه بعدا بالحوره نجري لهل عبره لينا كم ايه وصوره فيها صارت دوره يوغا بعدا بالحوره نجري لهل عبره لينا كم ايه وصوره فيها صارت دوره خلينا نحفظها عي العين تحمل لي جرحي انا روح معي وطير انا بعدك ملهوه يا لاوي تبقال السامي خديل ما يتقلع تبقال حجاب السامي خديل ما يتقلع صبري زينب بيامي اجمعيد ورطبنيك زينب بيام ما يجرب ملكا درقال احجاب السامي لحديل ما يتكرر زينب بيام ما يجرب ملكا زينب اسم المدنان كبار زينب فيها دهرت حيا زينب طهر أفهار زينب تنقذنا في المحجا زينب تنقذنا في المحجا زينب نحفظ هب معي العين زينب تحمل هنا جرحين زينب ووحب معي وتطير زينب بعدش نرحلها لينا قبا دنب فيها دمه حياه لينا من كل طار اتهاب لينا تنقذنا في المحشر بالمحجر في المحجر نوقاف بعدا بالحور تجري له العبره لا ناي كم ا يا وسوره لا ناي كم ا يا وسوره هي صارت ثوره نوقاف لحجابه السامي دليل ما يسكر له صه يا رب امكان زين روح بما يوطين زين بعدش في زين اسم ال زناب في هذا حت تعيار زناب من كل ظاهر اظهار اقوى زناب تنقذنا في المحشر زناب تنقذنا في المحشر زناب زناب سلام الله عليها وبقى الذكرى زينب سحرة والسطورة لا نظري أن المشدود انس موج ارحي بدمعي مطاري مطاري مطاري مطاري مطاري مطاري امنت بزينا قلب القلب الموت عانيني الثاكل وبقايا الماق والقلب المتعى وأنين التكلى وبقايا الماقلى وبقايا الماقلى لا انتم محرومون دمون زين بدا تقريع عالمي في الاثري تقريع عالمي في الاثري الدمع تصاب والنصر تسن مرحال دموع يا وري بوها زينى الدمع تصاب والنفس تساب ما حال دموعي تحرقها زينى يا اهلا وسهلا جاء الطاير هو الدمع المدما يدني ظالمی جا او هو یزیدا والزاد یقینا والزاد یقینا على الاجساد وما وما نون لا يا طوبيانو على الاجساد وما هو ما غانو قالوا الى من دمك تكلم والروح الصريحه يمكان ما بتهم فضيحه والاوغاد حسوا في الحج سادس صيحا فردا يزيدون عن كثفا ولا ترهب زي ما